على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعرفنا مقاصد كل من كتابين المتن الذي هو كتاب التوحيد وكذلك الحاشية وقرأنا مقدمه المصنف رحمه الله تعالى وبينا منهجه وأثنى على الكتاب بما مر ذكره وكنا قد شرعنا في بسملة التي ذكرها وأثبتها رحمه الله تعالى بناء على أحد النسخ إذ ثم نسخة ليس فيها إلا البسمله ثم نسخه فيها البسمله وزياده على على ذلك قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بالبسمله اقتداء من الكتاب العزيز وتاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الفرق بين التأسي وبين الاتباع وتاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته وعملا بحديث كل امر ذي, ذي بال مع انه اجتمع فيه أمران اولا السنه الفعلية لان الكتاب فعل حينئذ هذه ثابته كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى رق عظيم الروم فثبت ذلك في الصحيح فدل على انها من من السنن واما حديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع وفي روايه فهو ابتر حينئذ هذا الحديث مختلف فيه أكثر اهل الحديث على على تضعيفه وان كان العلم يقرونه بناء على أنه من قبيل العمل به حديث الضعيف في فضائل الاعمال ومر معنا مرارا ان الحديث ضعيف مطلقا لا يعمل به لا في الحلال ولا في الحرام وكذلك فيما يتعلق بفضائل الأعمال وبين المصنف رحمه الله تعالى أن الحديث بناء على ثبوته أن معنى أقطع وابتر أنه ناقص البركة وهو وان تم حسا لم يتم معنا وحقيقة ثم قال رحمه الله تعالى ولم يفتتح المصنف كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده كعاده أهل العلم مفتتحة بالحمد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب يعني ثم احتمال أن المصنف رحمه الله تعالى أتى بالحمد له وأتى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد هذا يعتبر من جهة النطق داخلا في مفهوم الحديث لأن الحديث فيه كل امر ذي بال لا يبدا فيه ولم يعين البداء بالكلام بالنطق او انها بالكتابه وحينئذ يكون يكون عاما وعرفنا أن الأولى أن يقال بأن المصنف رحمه الله تعالى جرى في عاده تصانيفه وكتبه ان يكتفي بالبسمله من اجل الاختصار وتعجيل الفائدة هذا ذلك على أن ذلك مقصود من من المصنف رحمه الله تعالى ولم يعتني بما اعتنى به كثير من من المؤلفين. قال واقتصر على البسمله لأنها من أبلغ الثناء والذكر والخبر المتقدم وكان صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته هي سنة فعلية. فكأنه أي المصنف أجره اجرى هذا الكتاب مجرى الرسائل إلى أهل العلم. وإذا كان كذلك وحينئذ يقال بأنه تاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم والسنة إذا كتب شخص إلى شخص رسالة مكاتبة فإنما يكتفي فيها بالبسملة عنئذ المصنف رحمه الله تعالى نزل هذا الكتاب منزلة الرسالة فبدأ واكتفى به بالبسملة قال لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما وقال حفيده شخص الايمان رحمه الله تعالى ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثن بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع بين هذه الأمور كلها ثم لما كان ثم نسخة أخرى فيها الحمد أراد المصنف أن يعرف الحمد عند أهل الشرع قال والحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه واجلاله وتعظيمه تضمن هذا التعريف امرين لا يسمى الحامد حامدا إلا إذا جمع بينهما اولا ذكر محاسن وليس ذكر المساوي والمحاسن جمع محسن على غير قياس والحسن ضد القبح كما هو معلوم والمحاسن المراد بها المساوي ذكر محاسن المحمود هذا ركن لا بد من من كون الحمد حمدا أن يذكر محاسن المحمود الركن الثاني أن يكون ثم عمل قلبي بمعنى أن يجتمع مع ذكر اللسان حب وتعظيم وإجلال للمحمود فإن لم يكن كذلك حنيذ لا يسمى, لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا إذ فرق بين المدح والحمد كل منهما ذكر محاسن المحمود أن يثني بلسانه على على المحمود إن كان بمجرد اللسان دون أن يكون شيء قائم في القلب من المحبة والتعظيم والإجلال فهو فهو مدح لانه قد يمدحه وهو يبغضه من قلبه لكن الحمد لا يكون إلا مع الحب والتعظيم والإجلال فقوله الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه اشتمل قوله محاسن المحمود فيما يتعلق بالصفات الذاتية المتعلقة بالباري جل وعلا وكذلك الصفات المتعدية فيحمد الباري جل وعلا على إحسانه إلى الخلق ويحمد كذلك على صفاته التي هي ليست متعديه لا علاقة بها بالخلق السوائه وكبريائه ونحو ذلك ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم العنايه به وإظهار شرفه وفضله وحرمته وهذا كما مر معنا أن اولى ما قيل في معنى الصلاه في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا عن ابي العاليه وهو ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى ولذلك قال اهل العلم إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقول اللهم صلي بمعنى أنك تسأل الله عز وجل وهذا يدل على أن العبد لا يستطيع أن يفي بحق النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك يسأل ربه جل وعلا أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ثم قال رحمه الله تعالى هو موضع الذي وقفنا عنده درس الماضي قالوا على هذا يعني على النسخة الثانية التي جمع فيها بين البسملة والحمدلة وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلت نسب إضافي عند اهل العلمي الابتداء نوعان ابتداء حقيقي وهو الذي لم يسبق بشيء البتة بسم الله الرحمن الرحيم هل سبقه شيء الجواب لا هذا يسمى ابتداء حقيقيا الذي لم يسبق بشيء ثم ابتداء آخر يسمى ابتداء نسبيا إضافيا بمعنى أنه باعتبار ما بعده باعتبار ما ما بعده فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لو نظرت في البسمله لم يسبقها شيء الحمد لله رب العالمين سبقها ماذا البسمله إذا سبقها شيء ليس هو من مقاصد التصنيف لأن مراد المصنف أن يتكلم عن عن التوحيد وسبقه شيء آخر ليس من مقاصد التصنيف هذا يسمى ماذا يسمى ابتداء نسبياً إضافياً، يعني بالنسبة إلى إلى ما بعده فهو مبتدا به. وحينئذ يقال بأن المصنف هنا رحمه الله تعالى كغيره. هذا الكلام يقال فيه جميع المتون والشروحات. باعتبار البسمله له ابتداء حقيقي، وباعتبار الحمد لا إذا ذكر البسمله فهو ابتداء نسبي إضافي. الفرق بينهما أن الابتداء الحقيقي لم يسبقه شيء البتة. الابتداء النسبي الإضافي هو ابتداء باعتبار ما بعد الحمدلة، وأما باعتبار ما بعده فهو قد ابتدأ بماذا بالبسمة هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى قال وعلى هذا أي على النسخة الثانية التي جمع فيها المصنف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي التي وقف عليه حفيده قال فالابتداء بالبسملة حقيقي وهو الذي لم يسبق بشيء البتة و. بالحمدلة نسبي إضافي وهو ما سبق بغير ما التصنيف بصدده يعني لم يسبق بشيء يتعلق به بالتصنيف ولذلك قال هنا أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به وهو كذلك ما بعد الحمد يكون مبدوءا به قال والباء متعلقة بمحذوف أراد أن يشرح البسملة من حيث المفردات لأن عادة أهل العلم إذا ذكرت البسملة وذكرت الحمدلة وذكرت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يتحفون الطالب بفوائد قد لا يجدها في غير هذا الموضع يتكلمون عن معنى الباء وعن اشتقاق الاسم ونحو ذلك وكذلك اشتقاق لفظ الجلاله الله والرحمن والرحيم وهذه كلها مسائل شرعية لأن البسملة آية مستقله حينئذ النظر فيها يكون باعتبار ماذا باعتبار النظر في ايه من آية القران وهي جزء من من ايه كذلك حينئذ النظر فيها باعتبار المعنى و الاشتقاق و باعتبار الاعراب يعتبر نظرا في ايه من ايات الله تعالى كذلك ما يتعلق بالحمد والشكر والصلاه ونحو نحو ذلك كله من المسائل الشرعيه التي يعتني بها أهل العلم فيه في هذا الموضع ولذلك ثم فوائد لا توجد إلا في مقدمات الكتب أو في بعض التفاسير التي هي أشبه ما يكون به بالحواشي ونحوها قال هنا الباء يعني في قوله بسم الله بسم الله الباء هذا حرف أصلي ولذلك قال متعلقه بمحذوف والذي يتعلق بمحذوف هو الحرف حرف الجر الأصلي أو الشبيه بالزائد هذا يتعلق بمحذوف وأما الحرف الزائد هذا لا متعلق له البتة قال متعلقة به بمحذوف هذا المحذوف اختير يعني اختاره بعض أهل اللغة اختير كونه فعلا خاصا متاخرا يعني هذه كلها موصوفات اختير كونه فعلا لسما يقابله ماذا الاسم يعني بعضهم اختار أنه اسم وبعضهم اختار أنه فعل اختير فعلا ثاني خاصا يقابل الخاص ماذا عاما اذن بعض اهل العلم اختار أنه انه عام متاخرا يعني لا لا متقدما واختار بعض اهل العلم ماذا أنه انه متقدم اذن كل وصف من هذه الاوصاف الثلاثه ثم ما ما يقابله من الاقوال عند اهل العلم قال اختير كونه فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال الأصل في العمل للأفعال لأن قوله متعلقة بمحذوف المراد بها أنها معمولة أنها معمولة وإذا كانت معمولة لابد من ماذا؟ لابد من عامل وهذا العامل الأصل فيه أن يكون فعلا قال اختير كونه فعلا خاصا متأخرا لأن يتقدم فيه غير ذكر الله عز وجل هذا تعليل لحذف العامل لما كان العامل محذوفا قال لألا يتقدم فيه غير ذكر الله عز وجل ثانيا وليصح الابتداء به يعني بالفعل أو بهذه الجملة في كل قول وعمل لاننا اخترناه خاصا والمراد بكونه خاصا ما يناسب الحال لأنك بين بين ضربين بين نوعين أن تقدر بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذا عام أم خاص هذا عام لأنه يدخل تحته الأكل والشرب والنوم الى آخره لكن إذا قلت بسم الله او قدرت بسم الله الرحمن الرحيم أكتب قدرته ماذا خاصا إذا الأرجح أن يقدر خاصا فلو قدر خاصا ابتداء قيل بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ وذكر في الآية أو في الذكر وحينئذ لا يستعمل في غيره لأنه جاء منصوصا على أنه ماذا على أنه أكتب فإذا جاء يشرب حينئذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم اكتب لا لا يتأتى ذلك فحذف وجعل عاما ليتاتى به الابتداء في كل, في كل حدث وإلا لو سمي وخص وكان خاصا حينئذ لا يمكن أن يبتدا به في كل في كل حدث ولذلك قال وليصح الابتداء يعني بالبسمله عند حذف الفعل في كل قول وعمل فكان الحذف أعم ثم قال ولأن الحذف أبلغ يعني أكثر بلاغة والبلاغة معلوم أنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته فلا حالة إلى النطق بالفعل لدلالة الحال على أن كل قول أو فعل فإنما هو بسم الله يعني هذا كل تعليل من المصنف رحمه الله تعالى تبع فيه غيره ممن كتب في هذا الموضع أن الفعل هنا الأرجح أن يكون محذوفا لأنه إذا حذف كان عاما وإذا كان عاما صالحا حينئذ ان يبتدئ به في كل, في كل حدث وأما كونه خاصا لا عاما فلان كل مبتدئ بالبسمله يضمر في نفسه ما جعل البسمله مبدا له اذا اراد ان يشرب حينئذ قال بسم الله الرحمن الرحيم ماذا ينوي ينام او ياكل ينوي ماذا ينوي في نفسه يستحضر الحدث الذي يتلبس به اذن نوى واضمر في نفسه ما جعل البسمله مبدا له واما كونه متاخرا فلدلالته على الاختصاص لأن المتأخر تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص يعني تقدر بسم الله الرحمن الرحيم أقرأوا ها أصل التركيب ماذا؟ اقرا بسم الله الرحمن الرحيم إذن قدم ما حقه التأخير ففاد ماذا؟ أفاد الحصر والقصر وهو إثبات الحكم بالمذكور ونفي وعما عداه حينئذ يكون تقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم لا باسم غيره أقرأ كقوله إياك نعبد وإياك نستعين وهذا كثير في القرآن وفي السنة وهو تقديم حقه التأخير لإفادة الحصر والقصر والمراد بالحصر والقصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه كما إذا قلت ما قام إلا زيد أو ما زيد إلا قائم فقد نفيت وأثبت نفيت القيام عما سوى زيد وحصرت فعل زيد الذي هو الحدث في القيام هذا يسمى, ماذا يسمى إثباتا ونفيا وهو كائن بي الا ما وإلا كذلك من صيغ الحصر وإفادة القصر تقديم ما حقه التأخير إياك نعبد أصل التركيب نعبدك هذا الأصل فعل وفاعل ومفعول به نعبدك نعبدك حينئذ الكاف هذه مفعول به لما أريد القصر والحصر انفصل فتقدم قيل إياك نعبد معنى الكلام لا نعبد إلا إياك صحيح فرق بين نعبدك وبين اياك نعبد نعبدك وقد نعبد غيرك صحيح نعبدك وقد نعبد غيرك ليس فيه نفي وليس فيه حصر العبادة في المخاطبة وهو الله عز وجل لكن اياك نعبد فيها حصر وفيها إثبات يعني إثبات الحكم في المذكور وهو التوجه من العبد بالعبادة إلى الله عز وجل ونفي هذا التوجه عن غير الله عز وجل فذلك الشأن فيه بسم الله الرحمن الرحيم البال للسعانه فكأن المستحضر لهذا المعنى يقول بسم الله لا باسم غيره ففيه حصر وقصر ولو لم يكن في فهم هذه الايه الا هذا المعنى لكفى لأن فيه عمل به لان فيه عمل بقوله اياك نستعين ولا شك أن الاستعانة نوع من من العبادة، وإنما خصها كما قال أهل العلم لأن العبادة تحتاج إلى استعانة كل فعل للعبد سواء كان من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة لابد وأن يستعين بأحد، إما أن يستعين بالخالق حينئذ يستعان بمن هو أهل بالاستعانة، وإما أن يستعين بغيره فقد خذلا. ولذلك قال اياك نسعين أي لا نسعين إلا بك في ماذا في العبادة وفي غيرها العباده وفي غيرها فالاستعانة نوع من أنواع العبادة وخصها لاهتمام بها ولأن العبادة قائمة على على الاستعانة هنا كذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله لا بسم غيره إذن كونه متاخرا في دفا لدلالته على الاختصاص وكذلك أدخل في بالتعظيم ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله عز وجل قال المصنف رحمه الله تعالى والتقدير بسم الله أؤلف يعني في هذا المقام بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف أي لا بسم غيره وإذا أكل قال بسم الله اكل وإذا شرب قال بسم الله أشرب وإذا دخل بيت بسم الله يدخل وهكذا فينوي ويقدر في قلبه الحدث الذي تلبس به ثم يشتق منه فعلا وينوي أنه متأخر قال والتقدير بسم الله مؤلف هذا فعل وهو خاص وهو متأخر يعني ليس متقدما حال كوني مستعينا بذكره متبركا به فالباء فسرها مصلي فسرها به معنى الاستعانه معنى الاستعانه حال كوني مستعينا بذكره جل وعلا متبركا به حينئذ الباء للاستعانه على وجه التبرك كما قال هنا وفسرت كذلك به بالمصاحبه ثم قال والاسم اذا انتهى من, من الباء ومن متعلق الباء الباء معناها السعانه متعلقها يعني العامل فيها فاختار أنه فعل لسم خاص لا عام صحيح مؤخر متأخر لا لا متقدم على هذه الاوجه الثلاثه وعرفنا لماذا اختار كل منها قال والاسم في قول بسمي اسم هذا الاسم مشتق من السمو مشتق من ماذا من السمو وهو أي السمو في لسان العرب الارتفاع والعلو كل ما سما فهو عال فهو, فهو لذلك سميت السماء سماء لماذا لكونها عالية مرتفعه مشتق من السمو وهو الارتفاع والعلو وهذا مذهب البصريين لو مشتق من من السمو وعصم السمون او سمون على وزن فعل أو فعل فأريد تخفيفه من الطرفين فحذفت الواو التي يلام الكلمة الكلمه وسكنت السين حينئذ لم لم يمكن أن يبدا به بالساكن فاجتلمت همزه الوصل فحركت بالكسر وقيل اسمون هذا الاثره سمون سمون يعني واوي ولذلك هو مأخوذ من السمو إذن فيه واو اين الواو اسم نقول محذوفة والحذف هنا للاعتباض حينئذ نكون وزن ماذا على وزن إفعن إفعن هذا على مذهب البصريين قال أو الوسم وهو العلامة الوسم وهو العلامة هذا مذهب الكوفيين عصر وسم حذفت منه الفاء هكذا اعتباطا ثم سكنت السين واجتلبت الهمزة قيل اسم وزنه ماذا إعلن فرق بين مذهبين فهو على مذهب البصريين إفعن المحذوف اللام وعلى مذهب الكوفيين وزنه إعلن المحذوف الفاء وأصح القولين هو مذهب البصريين ولذلك يقال في التصغير وسيم ولا يقال وسيم ويجمع على ماذا؟ على أسماء لا على اوسام قال رحمه الله تعالى او الوسم وهو العلامة لأن كلما سمي فقد نوه باسمه ووسم نوه يعني ذكره نوه بالشيء يعني ذكره فكل ما سمي فقد نوه باسمه ووسمه فإذا قلت هذه الذات اسمها زيد هذه الذات اسمها ماذا اسمها زيد حينئذ جعلت زيدا علامة على على الذات وإذا ذكرت زيد نوته بماذا بالشخص ذاته إذا عندنا اسم وعندنا مسمى فإذا أطلقت الاسم حينئذ صرف إلى إلى مسماه ثم جاء لللفظ الثالث بسم الله مضاف اسم ولوظ الجلال مضاف إليه قال والله الذي هو المضاف إليه عالم على ربنا تبارك وتعالى تبارك وتعالى يتعاظم تبارك الذي نزل الفرقان حينئذ لفظ الجلال الله هذا علم من علام الباري جل وعلا وهو اسم من أسمائه جل وعلا وهو أعرف المعارف كما قال هنا وهو أعرف المعارف يعني المعارف الذي هو جمع معرفة ويقابل النكره وهو ما وضع ليستعمل في معين عند النحاة حينئذ هذا على مراتب أعرفها العلم لكن أعرفها الضمير أعرفها الضمير لكن يأتي قبله فيما يتعلق فيه جناب البالي جل وعلا وهو اسمه الله ولذلك أجمع أهل اللغة على أن أعرف المعارف هو لفظ الجلاله الله هذا من حيث اللفظ من حيث الاستعمال أما من حيث المعنى قال الجامع لمعاني الأسماء الحسنة لأنك لو نظرت إلى المعنى الله المراد به المعبود والمعبود المتصف بصفة الرحمة والإحسان والمغفرة إلى آخر الصفات كلها فدل ذلك على أن اسم الباري جل وعلا الله يجمع جميع المعاني التي دلت عليها الأسماء وكذلك الصفات التي دلت عليها الأسماء وغيرها، ولذلك قالوا يأتي متبوعا ولا يأتي تابعا، فيقال الله هو الرحمن الرحيم إلى اخره ولا يصح أن يعكس، فيقال الرحمن هو الله، إذن الأعم لا يكون تابعا للأخص، وإنما الأخص يكون تابعا للأعم، فلما كان الأمر كذلك حينئذ عرفنا أن الله هو جامع لجميع المعاني التي دلت عليها جميع الأسماء الحسنى فالاعم يكون محكوما عليه والاخص يكون يكون محكوما به فيقال الله الرحمن الرحيم إلى اخره ولا ولا يعكس قال وهو اعرف المعارف وهو اعرف المعارف الجامع لمعاني الاسماء الحسنى يعني التي بلغت في الحسن غايتها وهو مشتق بمعنى انه دال على صفه له اختلف في اسم البار جل وعلا الله هل هو مشتق ام جامد والصواب أنه, أنه مشتق عليه جماهير اهل العلم ومعنى أنه مشتق لا جامد معناه أنه يدل على صفه كما هو الشان في جميع اسماء البار جل وعلا الرحمن هذا علم على البار جل وعلا يدل على شيئين ذات وعلى صفة هي الرحمة هذا معنى كونه مشتقا إذا ليس جامدا الجامد هو الذي يدل على الذات فقط كما تسمي في المخلوق زيد زيت هل يدل على معنى الجواب لا وإنما يدل على مسماه الذات فقط وأما ولذلك إذا سمي كذلك بالمشتق لا يدل على معنى لو سميت شخصا من الناس صالحا هل يلزم من ذلك أن يكون ذا صلاح الجواب لا لو سميته أحمد أو محمود أو محمد لا يلزم ان يكون ذا حمد أو, أو محمود لماذا؟ لأن أسماء البشر هذه أسماء جامدة يعني ليست دالة على على معان بخلاف أسماء الباري جل وعلا فإنها تدل على ذات وتدل على معنى يعني على صفة هل اسم الباري جل وعلا الله يدل على ذات؟ وصفة الجواب نعم وهذا هو الصحيح ما هي هذه الصفة الصفه هي الألوهية وهي كونه معبودا جل وعلا حينئذ نقول الصواب كما قال المصنف هنا وهو مشتق ومعنى الاشتقاق قال بمعنى أنه دال على صفة له وهي الإلهية وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى وقد اطنا ابن القيم رحمه الله تعالى في بداع الفوائد في ذكر هذه المساله ورجح ان سيبويه وان نسب اليه ان اسم الله جامد الا انه خطا من قال بذلك وجعل هذا القول بكون لفظ الجلاله الله جامدا جعله شاذا ليس به بقول معتبر قال وهو مشتق لذلك جاء وهو الله في السماوات في السماوات جار مجروم متعلق بقوله الله ودل ذلك على ماذا؟ على أنه مشتق ليس بجامد وهو مشتق بمعنى يعني نفسر الاشتقاق بمعنى أنه أي اسم الله دال على صفة له تعالى ما هي هذه الصفة الإلهية؟ يعني كسائر اسمائه جل وعلا كما أن اسمه العليم يدل على صفة وهي العلم والرحيم يدل على صفة وهي الرحمة والسميع يدل على صفة وهي السمع والبصير يدل على صفة وهي البصر كذلك اسمه جل وعلا الله يدل على صفة وهي الإلهية والألوهية قال وأصله قبل أن يصير الله أصله الإله أصله الإله يعني إله ودخلت عليه ال التي هي حرف تعريف الله الإله حذفت الهمزة تخفيفا وادغمت اللام في اللام أي لا من ال قلنا هذه اللام الاولى ها الا حذفت الهمزه اذا اجتمع عندنا ماذا مثلان ال لا الأولى الاولى ساكنه والثانيه متحركه هنا اجتمع مثلان اول ساكن والثاني متحرك جاءت القاعدة فادغم الأول في الثاني ال لا هذا العصر ثم فخم تعظيما فخما تعظيماً ولذلك يفخم بعد فتح وبعد الضم وأما بعد الكسر فالجمهور على أنه يرقق قال عبد الله ورأيت عبد الله بالفتح والضم وأما مررت بعبد الله ترقق اللام ترقق اللام هذا قول الجمهور وقيل ترقق مطلقا وقيل تفخم مطلقا إذن حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فصارت لاما واحده مشدده مفخمه فقيل الله ثم قال ومعناه اي معنى هذا الاسم ذو اي صاحبه لانه يدل على ذات يدل على على ذات حينئذ الرحمن اي ذات متصفه بصفه الرحمه السميع هكذا تفسره وهذا محل افاق بين اهل السنته والجماعه إذا قيل السميع ما المراد به حينئذ تقول هذا يدل على مركب مركب هنا من حيث ماذا من حيث الدلاله يعني ذات متصفه بصفة السمع وذات متصفه بصفة العلم ثم هذه الصفات قدر زائد على مجرد الذات عند أهل السنة والجماعة قاطمة وليس السمع هو عين الذات وليس البصر هو عين الذات لا نقول يسمع بذاته أو يعلم بذاته هذا ليس قول السنه الجماعة وإنما نقول يسمع بصفة زائدة على مجرد الذات وهكذا يقال في سائر الصفات قالوا ومعناهم ذو الألوهية أي صاحب الألوهية والعبوديه هذا عطف تفسير يعني فسر الألوهية بماذا؟ بالعبودية على خلقه اجمعين وهذا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم قال والرحمن اراد أن يفسر اسمه جل وعلا الرحمن وكذلك الرحيم قال الرحمن رحمن الدنيا والاخره والرحيم رحمة خاصه بي بالمؤمنين على قول من اقوال اهل العلم في تفسير الرحمن والرحيم ولا شك ان الرحمن أكثر حروفا من من الرحيم فيكون أكثر معنى هذا الاصل فلذلك جعلت الرحمة هنا في الدنيا والآخرة والرحيم أقل فيكون حينئذ المعنى أقل فلذلك جعلت الرحمة هنا خاصة بماذا؟ بالمؤمنين وأما الرحمة التي دل عليها الرحمن فهي عامة للمؤمن والكافر في الدنيا والآخرة والرحيم رحمة به بالمؤمنين والرحمن دال على الصفة القائمة به يعني صفة ذاتية والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم هذا كلام نقيم رحم الله تعالى جعل الرحمة على نوعين رحمة هي صفة ذاتية وهي متعلقة بالذات قائمة به جل وعلا ورحمة هي صفة فعلية متعلقة بالمخلوق فالرحمن دال على الصفة القائمة به جل وعلا والرحيم دال على الصفة المتعلقة بالمرحوم فهي صفة ولا مانع ان يقال الصفة الواحده تكون باعتبار, صفة باعتبار هي صفه ذاتية وباعتبار آخر صفه فعليه كما هو الشان في في الكلام يعني كلام صفه ذاتيه باعتبار جنس وهو صفه فعليه باعتبار الأحال إذا هذا جملة ما ذكره المصنف رحمه وتعالى فيما يتعلق بكلام عن عن البسمله وهو كلام مفيد يطنب فيه بعض أهل العلم ويختصر بعضهم لكن وإن كان طلاب العلم إذا جاءت البسمله ضاقت صدورهم لأن فيها شيئا من الاعراب وفيها شيئا من قواعد النحوية والصرفية لكن يكون فاتهم خير كثير لأن هذه البسمله هي معهم دائما فيقول بسم الله ولا يدري ما المراد بها لماذا؟ لأنه فرط في في هذا قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد كتاب التوحيد أي هذا كتاب التوحيد هذا هو الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد ويقدر له باب وجوب التوحيد أو باب حكم التوحيد أو باب بيان حكم التوحيد وأهميته وبيان مكانته وقدر ما شئت من هذه الأنواع هي وقدر من سعيد رحمه الله تعالى باب وجوب التوحيد وكذلك الشيخ ابن رحمه الله تعالى من قول مفيد باب وجوب التوحيد وهو اولى إذا أول باب هو معناه به بهذا التكتيب كتاب التوحيد هذا هو الباب الأول وترك الباب يعني لم يقل باب استغناء عنه بالكتاب قال كتاب فيكفي حينئذ بدلا من ان يقول كتاب باب حينئذ استغنى به بالكتاب عن عن الباب وهذا يؤيده أن هذا الباب هو الباب الأول أن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى كما في مؤلفاته في الرسائل الشخصية قال وذلك وكان يتحدث عن مسألة التفاضل في الأعمال قال وذلك أن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارا عليكم وهي التي بوب لها الباب الثاني في كتاب التوحيد ولا شك ان الباب الثاني هو ماذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب الذي جعله بعض أهل العلم هو أول باب في كتاب التوحيد والصواب أنه الباب الثاني وليس هو الباب الأول والنص المذكور هذا ذكر رحمة تعالى كما فيه جزء الأول من مؤلفاته صفحة 63 بعد, بعد المئة قال وذلك أن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارا عليكم وهي التي بوب لها الباب الثاني في كتاب التوحيد والمسألة هي تفاضل الناس في الأعمال وهذا هو الدليل الأول وهو دليل الصريح واضح بين ثانيا جعل له مسائل جعل له ماذا جعل له مسائل وذكر 24 مسألة فدل على أنه عامله معاملة سائل الابواب وقال كذلك في التيسير حفيده عند شرح الباب الثاني قال ولما ذكر معنى التوحيد ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الضد حينئذ لما ذكر باب التوحيد أو معنى التوحيد فدل ذلك على أن الباب الأول يتعلق بمعنى التوحيد عند حفيده والصواب أنه يتعلق به وجوب التوحيد لأن معنى التوحيد سيأتي ذكر الباب السادس باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله ومن الممتنع عند المصنفين ومنهم شيخ الإسلام أن يكرر الباب مرتين ويكون هو بحذافيره إذن باب تفسير التوحيد هو الذي سيأتي ذكره فيما يتعلق بمعنى التوحيد ثم الآيات والأحاديث التي ذكرها تحت قوله كتاب التوحيد كلها تدل على حكم التوحيد وأنه واجب وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد وهذا واضح بين فعلى ذلك يكون الباب الأول هو باب وجوب التوحيد ثم باب الثاني ما يتعلق به فضل التوحيد وما يكفر به من الذنوب كما سيأتي تلك الأبواب المتواليه قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد عرفنا أن المصنف فيما سبق موضوع كتابه هو توحيد العبادة توحيد العبادة توحيد, العبادة توحيد الإلهية توحيد الألوهية كلها أسماء بمعنى بمعنى واحد حينئذ كتاب التوحيد تكون الهنا هنا للعهد الذهني للعهد الذهني والمعهود هو توحيد العبادة توحيد الإلهية توحيد الألوهية قال المصنفون المحاشي كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا مصدر كتاب مصدر حكم عليه بكونه مصدر وهو من المصادر السيالة التي عنها بالمصادر السيالة يعني التي توجد شيئا فشيئا هذا من المصادر السيالة يعني التي تسيل كالوادي يعني يحتاج إلى ماذا إلى أن يقع الحدث شيئا بعد بعد لا يقع دفعة واحدة لو ضربت ضربة واحدة وقع الحدث مرة واحدة فبعض الأحداث تقع دفعة واحدة وبعضها لا يقع دفعة واحدة انما يقع شيئا فشيئا كذلك الكتاب يقع شيئا فشيئا فهو من المصادر التي توجد شيئا فشيئا قال مصدر كتب هذا فعل ماضي يكتب هذا فعل مضارع كتابا وكتابة وكتبا كلها مصادر كلها ما فذكر ثلاثة مصادر لي كتبا كتب الذي هو فعل الماضي كتابا هذا مصدر لكنه مزيد بحرف كتاب وكتابه مصدر مزيد بحرفين كتبا مصدر مجرد اذا نخلص من هذا ف فائد ناخذ فائده وهو وهي ان المصدر على نوعين مصدر مجرد ومثاله فيما معنى كتب لان كاتب ثلاثه احرف كتب ها كتب هذا فعل كتب هذا هذا اسم فرق بينهما كاتب فعل كاتب هذا اسم هل ثم حرف زائد في المصدر على الفعل الماضي الجواب لا هذا نقول فيه ماذا نقول إنه مصدر مجرد كاتاب كتابا زيدت الألف إذا مصدر مزيد بحرف كاتاب كتابة زيدت الألف والتاء إذن مصدر مزيد بحرفين هذا يسمى مصدرا مزيدا وعند الصرفيين المصدر لا يشتق من المصدر مصدر لا يشتق من من المصدر وهنا لا شك أن كتاب وكتابة مصدران مزيدان مشتقان من الكتب وقولهم المصدر لا يشتق من المصدر المراد به المصدر المجرد لا يشتق من المصدر المجرد وأما المصدر المزيد هذا مشتق من المصدر المجرد اذن ثم قاعد عند الصرف المصدر لا يشتق من من المصدر وهنا نقول كتب هذا اصل في الاشتقاق اشتق من ماذا كتابا وكتابة قال ومدار مدار الماده على الجمع وكذلك الضم أكثر من يذكر المعنى هنا يقول الماده هذه مداره على على الجمع يعني كتب فيه فيه معنى الجمع ويكتب وكتابة وكتيبه وتكتب كل فيه ماذا فيه معنى الجمع فيه معنى وكذلك يزاد عليه على الصحيح معنى الضم والكثير من أهل اللغة يذكرون الجمع فحسب والضم أخص من من الجمع فكل ضم جمع ولا ولا ينعكس وبينهما العموم خصوص المطلع لأنك قد تجمعه كجمعكم أنتم الآن لكن لا يكون فيه ضم والضم هو التقارب بين بين الشئين كالحرف مع الحرف في, في الكلمة الواحدة وأما تكتب بن فلان عن اجتمعوا لا يلزم أن يكونوا ماذا ملتصقين يضم بعضهم بعضا إذن الجمع أعم والضم أخص فكل ضم جمع ولا, ولا عكس ومدار المادة على الجمع وكذلك الضم ومنه أي من هذه المادة الدالة على الجمع قولهم تكتب بن فلان أي اجتمع بنو فتكتب بنو فلان ما المراد به اجتمع لان الماده تدل على هذا المعنى تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا وكذلك الكتيبه قالوا الكتيبة يعني ماذا شيء المجتمع شيء المجتمع بعدد معين وصفه معينه قال والكتيبه لجماعه الخيل قال والكتابه بالقلم كتابة بالقلم لما سميت الكتابه بالقلم لماذا لاجتماع الحروف والكلمات بعضها الى الى بعض اذن هذا سميت الكتابه كتابه لأن فيها معنى الجمع اين حصل الجمع اولا الحرف تضمه إلى حرف ز ي ده تقول زيد ضممته جمعته في كلمة واحدة ثم تقول قام زيد ضممت وجمعت الفعل الى الاسم والاسم الى الفعل إذن حصل ماذا معنى الجمع وتكتب قال الكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات والمراد به هنا في هذا الموضع على جهة الخصوص المكتوب مراده هنا أن كتاب هذا مضاف التوحيد مضاف إليه هل المراد بلفظ كتاب هنا المعنى المصدري لأن عرفنا أنه مصدر كتاب هو مصدر هل المراد به المعنى المصدري أو انه مصدر مستعمل في معنى آخر وهو اسم المفعول الثاني يعني مكتوب لأنه الذي حصل ماذا حصلت ووقعت عن الكتابه قال والمراد به هنا المكتوب حينئذ نكون فعالا بمعنى مفعول كالفراش بمعنى ماذا مفروش والغراس بمعنى مغروس وهكذا كتاب بمعنى بمعنى مكتوب إذا لم يرد به المعنى المصدري وإنما أريد به معنى اسم المفعول وهذا عام كلما جاء لفظ كتاب فسر بهذا قل فعال المادة ما قيل هنا يقال هناك فهذا قيل كتاب الصوم كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الحال إلى آخره حينئذ كتاب دلالة الألفاظ كتاب القياس تقول هذا كتاب وتذكر ما ذكره المصنفون هنا رحمه تعالى ثم كتاب فعال بمعنى مفعول ليس المراد به المعنى المصدري والمراد به هنا أي في هذا الموضع المكتوب هو فعال بمعنى مفعول فليس المراد به المعنى المصدر فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول وهذا يسمى مجازا مرسلا عند أهل البيان قال أي أي تفسير أراد أن يفسر كتاب التوحيد ما المراد به أي هذا مكتوب من أين جاء بهذا شروح دائما إذا, أرى إذا ذكروا ذكر لفظا كل لفظ يدل على على مغزى على شيء قد يذكر وقد لا يذكر هذا أراد به أن قوله كتاب التوحيد هذا مضاف مضاف إليه صحيح اشعراب كتاب هذا خبر المهتدأ محذوف خبر لمهتدأ محذوف فيه أوجه لكن الذي قدره هنا أو الذي نقف معه هذا مكتوب إذا جعل كتاب خبر لمهتدأ محذوف والحذف جائز والتقدير واجب هنا في هذا الموضع نقول حذف جائز يعني لو قال هذا كتاب التوحيد جاز أم لا جاز فذكر ماذا ذكر المحذوف لكن لما حذف هل يجوز أن نقول كتاب التوحيد هذا جملة اسمية أو جملة فعلية الجواب لا لابد من ماذا لابد من التقدير لأن الكلام قد تم ومعلوم أن تمام الكلام لا يتم إلا إذا حصلت الفائدة التامه ومعلوم أن الفائدة التامه سلزم التركيب يعني لابد من مسند ومسند إليه الحاصل أن قوله هذا مكتوب فيه إشارة إلى أن قوله كتاب التوحيد هذا خبر متدئ محذوف تقديره هذا مكتوب ثم فسر المكتوب في ماذا قال جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته فذكر ثلاثة أشياء خصائص التوحيد خصائص فعائل جمع خصيصه وهي الصفه التي تميز الشيء وتحدده يسمى خصيصه وحقوقه اي حقوق التوحيد والمراد به واجباتهم قال ليس الحق نقيض الباطل وتقول حق الشيء يحق حقا معناه وجب يجب وجوبا ولذلك يذكر اهل الاصول أن من مدلولات ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه الذي هو حقيقة الواجب الحق هذا حق يعني, يعني واجب ومكملات الكمال التام المراد به الكمال التام يقال كمل الشيء فهو كامل أي تام وأكملته أنا كذلك اليوم أكملت لكم دينكم قال وما ينافي إذن ذكر ثلاثة أشياء فيما يتعلق به بالإثبات خصائص التوحيد ماذا حقوق التوحيد مكملات التوحيد وما ينافيه يعني سيذكر في هذا الكتاب ما شيء ينافي التوحيد ينافي إما من عاصمه وإما كماله الواجب كما مر معنا في الدرس الماضي لأن الذي ينافي التوحيد إما ينافيه من أصله وهو ما ينقله من كونه مسلما موحدا لا إلى الكفر والردة وهو ما يسمى بنواقض الإسلام أو أسباب الردة سواء كانت اعتقادية أم قوليه أم فعلية هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى أسباب الردة أو نواقض الإسلام منها مما ينقص وينافي التوحيد ما ينافي كماله بمعنى أنه لا يخرج عن الملة بل هو باق على اصل التوحيد لكن ينقص من كماله الواجب حينئذ يكون ماذا؟ يكون آثما وما ينافيه نفي الشيء يدل على تعالية شيء من شيء وإبعاده منه قال من الشرك الأكبر هذا بيان لما ينافي من الشرك الأكبر وسيأتي بيان حقيقة الشرك الاكبر لم يرد في الشرع وصف الشرك ب بالأكبر لم يأتي لا في قران ولا في سنة وإنما أخذه العلم من وصف الشرك بالأصغر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أسئل عنه فقال الرياء جاء النص هنا في الأصغر ولم يرد لفظ والله أعلم بالأكبر حينئذ إذا قال الأصغر يلزم منه ماذا أن ثم ما هو أكبر كما قال أهل العلم فيما يتعلق به بزيادة الإيمان جاء لفظ الزيادة في القرآن ولم يرد في القرآن لفظ النقصان لكن كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقص حينئذ دلالة الاستنباط أو دلالة العقل هنا مستعمله إذا ما ينافيه من الشرك الأكبر من هذه بيانية لقوله ما أو للتنويع ينافي كماله الواجب ينافي كماله أي كمال التوحيد الواجب وعرفنا ان التوحيد له كم كمال كمالان كمال واجب وكمال مستحب انتبه له كمال واجب وكمال مستحب وكذلك الشأن في الايمان الايمان له كمال واجب وله كمال مستحب كمال الواجب ياثم عليه يعني نقصانه عن كمال الواجب يعني ثم محل او زنه للتوحيد او الايمان لابد ان يصل اليه فإذا نقص عنه آثما وهذا النقصان له أمران إما ترك واجب وإما فعل محرم فكل من ترك واجب ولو واجبا واحدا نقص عن كماله الواجب إذن إذا إذا أتى بالواجبات كلها وارتنب جميع المحرمات حينئذ أتى بماذا؟ بالكمال الواجب في التوحيد وفي الإيمان إذن الضابط سهل وهو معلوم من جهة الشرع كمال التوحيد الواجب من أتى بجميع الواجبات لم يخل ولا بواجب واحد واجتنب جميع المنهيات ولم يتلبس بمنهي واحد حينئذ نقول هذا حقق ماذا؟ حقق الكمال الواجب في التوحيد وفي الإيمان وأعلم أن التوحيد والإيمان مترادفان في الشرع فحينئذ إذا أخل بواجب واحد نقص عنه كمال الإيمان الواجب يأثم نعم يأثم أتى بجميع الواجبات لكنه تلبس بمنهي واحد سرق يأثم, يأثم نقص عن كمال الواجب نقص عن كمال الواجب إذن هذا الكمال إنما يتم للعبد بماذا؟ بالإتيان بجميع الواجبات واجتناب جميع المنهيات فإذا اجتنب جميع المنهيات وأتى بجميع الواجبات كاملا عنده الكمال الواجب إذا أخل بواحد من الواجبات أو تلبس بواحد من المنهيات نقص عن كماله الواجب حينئذ يكون يكون آثما وهذا الذي يعبر عنه في كتب المعتقد الشاملة واسعة في باب الإيمان بأنه ماذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته بمعصيته وهو إذا ترك واجبا أو تلبس به بمعصية أما الكمال المسحب فهذا متى ياتي به ومتى ينقص عنه ياتي به اذا اتى بجميع المستحبات وارتنب جميع المكروهات تحقق عنده الكمال المستحب وهو الايمان الكامل اذا اخل ببعض المستحبات او ارتكب بعض المكروهات نقصا ياثم لا ياثم باتفاق عن علم لا لا ياثم يقابل النوع الاول الذي نعم يقابل النوع الاول الذي اخل بالكمال الواجب يقابله قوله جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه ظلم نفسه اما بترك واجب او بفعل محرم ويقابل من اتى بالكمالين الواجب والمستحب ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات هذه الايه قسمت الناس على ثلاث مراتب هو الذي يعنيه أهل العلم فيما يتعلق بالإيمان الكامل وكذلك ما يتعلق بمطلق الإيمان إذن قول وما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله ينافي كماله أي كمال التوحيد الواجب والمراد بالواجب هنا المعنى للصلاح عند أهل الأصول ما يثاب فاعله ويعاقب ذلك. من الشرك الأصغر هذا تفسير لي ما ينافي كماله الواجب أو البدع أو للتنويع البدع القادحة من القدح وهو الطعم القادحة في التوحيد أو المعاصي المنقصة لي للتوحيد والمعاصي جمع معصية والمراد بها مخالفة الأمر ومخالفة الأمر تكون باثنين وهما ترك واجب أو فعل معصية إذن قول أو المعاصي يشمل ماذا ترك الواجبات ويشمل التلبس بالمنهيات فذكر ماذا هنا ثلاثة أشياء أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر وصفه بالاصغر ويأتي بموضعه إن شاء الله تعالى أو للتنويع البدع جمع بدعة وهي قادحه في التوحيد أو المعاصي لكن قد حوا في التوحيد قد لا يزيل بدع على نوعين بدع مكفره وبدع مفسقة البدع المكفرة هذه منافيه لاصل التوحيد كبدعه خلق القران ونحو ذلك هذه تنافي التوحيد من من اصله فمن اعتقد أن القرآن المخلوق فهو مرتد عن عن الاسلام والبدع المفسقه هذه لا لا تخرجه من من المله قال وبيان الوسائل والذرائع الموصله إلى الشرك والمقربه منه بيان الوسائل جمع وسيلة والذرائع جمع جمع ذريعه والذريعه هي الوسيله هي هي الوسيله تذرع فلان بذريعة أي توسل بوسيلة يعني ما كان موصلا إلى شيء هذا الشيء اما شرك اكبر واما شرك أصغر حينئذ يبينه المصلف رحمه الله تعالى ويطلب في ذلك في تبويبات الآتية ان شاء الله تعالى إذا من مقاصد كتاب التوحيد بيان الوسائل والذرائع الموصلة هذه الوسائل إلى الشرك مطلقا بعضها قد يوصل إلى الشرك الأكبر وبعضها قد يوصل إلى الشرك الأصغر والمقربة منهم بيان للموصلة بالبراهي يعني سيبين ذلك كله بالبراهين جمع برهان والمراد به الدليل لكن الدليل إذا كان قاطعا لا يحتمل سمي برهانا وهذا الصلاح أهل الوصول تبعا للمناطق قال بالبراهين القاطعة من الكتاب والسنة وعبر هنا بالقاطعة لأن التوحيد والشرك من الأمور المقطوع بها يعني المجمع عليها ليس من الأمور المختلف فيها تنبه لهذا التوحيد لفظا ومعنى مجمع عليه الشرك لفظا ومعنى مجمع عليه لا خلافة لا بين الرسل ولا بين أتباع الرسل في معنى التوحيد ولا خلافة بين الرسل ولا في أتباع الرسل في معنى الشرك بنوعي الشرك الأكبر والشرك الاصغر إذا هذه المسائل العظام من بيان التوحيد وبيان الشرك وبيان الإسلام وبيان الإيمان وبيان الكفر هذه أمور مقطوع بها يعني من المعلوم من الدين بالضرورة ولذلك أجمع الرسل على معنى التوحيد ولذلك قال تعالى كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطب هذا أسميه أعلى درجات الإجماع في الوجود لماذا لأنه مقطوع به من الجهتين أولا من جهة الإثبات فالذي أخبرنا به الله عز في كتابه فهو متواتر قطعي الثبوت كذلك من حيث الدلاله هو قطعي الدلالة إذن هو قطعي من الجهتين قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وهو أعلى إجماع في الوجود البتة وهو معنى معنى التوحيد أن يعبدوا الله وارتنبوا طاوت قال. بالبراهين القاطع إذا هذه البراهين القاطعة تدل على معنى التوحيد فمعنى التوحيد عند السلف وعند الرسل لا خلاف فيه البت. لا ننظر إلى إلى أقوال الجهمية وقال المعتزلة قال الصوفية والقبورية ونحو ذلك ثم نقول التوحيد فيه خلاف أو اضطربت الأمة في مفهوم التوحيد هذا يسلكه بعض قاصري العلم أن التوحيد وقع فيه نزاع لا لم يقع فيه نزاع ولذلك يقول بعض كذلك فيما يتعلق به بالكفر الكفر نقيض الإيمان والشرك نقيض التوحيد وكلاهما متداخلان. هل ثم خلاف في مفهوم الإيمان الجواب لا لا خلافة لا بين الرسل ولا بين أتباع الرسل نقيض الإيمان كذلك لا خلاف فيه لا بين الرسل ولا بين اتباع إذا مجمع على معنى الكفر كما أنه أجمع على معنى الإيمان قال بالبراهين القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة فهو حينئذ مجموع في مسائل التوحيد إن اردت الاختصار هذا أراد المصنف أن يفسر لك ماذا أن يفسر لك معنى كتاب التوحيد هذا مجموع في ماذا؟ خصائص التوحيد ومكملات التوحيد وحقوق التوحيد وما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر والشرك الاصغر والبدع القادحة والمعاصي المقصة إلى خير كل ذلك سيذكره المصنف رحمه تعالى تحت هذه الترجمة مما يأتي من من ابواب ولذلك مرة قول ابن سعد رحمه تعالى هذه ترجمه تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره إذا قرأ الطالب وسمع أو السمع إلى قول كتاب التوحيد عرف المراد من هذه الترجمة ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والتوحيد لما فرغ من المضاف وهو كتاب أراد أن يبين لك المضاف إليه وهو التوحيد وكلاهما مصدر كتاب مصدر وعرفنا المراد به والتوحيد كذلك مصدر قال المصنف رحمه الله تعالى والكتاب مصدر إذا كما قال نعم قال والتوحيد مصدر كما قال الكتاب مصدر إذا كل منهما مصدر إلا أن الفرق بينهما أن كتاب مصدر لم يرد به المعنى المصدري. وإنما أريد به معنى اسم المفعول وأما التوحيد فهو مصدر أريد به المعنى المصدري. قال والتوحيد مصدر للفعل الثلاثي مضاعف العين ووحدة يوحد توحيدا مثل فعال او وزن فعال يفعل تفعيلا كلم يكلم تكليما علم يعلم تعليما وهكذا الاذن هو مصدر للفعل الثلاثي مضاعف العين وحده يوحده توحيدا المراد به من حيث المعنى جعله واحدا جعله واحدا أي فردا اي لان التوحيد مشتق من الوحدة فتح الواو وهو ماذا هو الانفراد وحدته يعني اعتقدت أنه واحد أي منفرد متفرد بما سيأتي ذكره إذن المعنى اللغوي فيه ماذا فيه معنى الإفراد فيه معنى الإفراد الوحده المراد بها الانفراد هذا المعنى اللغوي دقيق لأنه مأخوذ في المعنى الشرعي وهو أن الإفراد لا يتأتى إلا بإثبات ونفي إذا قلت أفردت وحدت زيدا بصفة ما حينئذ لا يتأتى ذلك إلا بإثبات لا بد أن يجتمع فيه ماذا ركنان هذان الركنان ما أخذان كذلك في المعنى الشرعي فإذا قيل وحدت زيدا بمعنى أنك اعتقدت أنه منفرد في العلم مثلا حينئذ يلزم من ذلك ماذا اثبات إثبات العلم له ونفيها عما عدا فليس ثم من يتصف بالعلم إلا إلا زيد كانك قلت ما عالم إلا إلا زيد هذا يسمى ماذا يسمى إفرادا إذا لم تأت بالركنين في المعنى اللغوي فلا يسمى توحيدا لا يسمى ولذلك العرب لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا ماذا أجعل الآلهة إلهاً واحدا اذا فهموا ماذا فهموا أن لا اله الا الله تفيد نفي التعدد ونفي التعدد هذا هو الذي دل عليه المعنى اللغوي حينئذ وحدته بمعنى اعتقدت أنه واحد أي انه متفرد بما ذكر معه من من وهذا لا يتاتى في لسان العرب لا يتاتى الا باثبات ونفي ولذلك جاءت كلمة التوحيد مركبة من هذين الركنين لا إله إلا الله إذن قوله والتوحيد مصدر وحده يوحده أو وحده كما قاله الوحده توحيدا جعله واحدا أي فردا ولا يتأت ذلك إلا بالنفي والإثبات ووحده كذلك يقال قال إنه واحد أحد يعني نسب هذين الاسمين إلى الباري جل وعلا أو قال لا إله إلا الله فكل من قال لا إله إلا الله فقد وحد الله كذلك لو قال الله أحد أو الله واحد وحدا لكن ليس هذا المراد هنا المراد أنه اعتقد أنه واحد قال والواحد والأحد وصف اسم الباري تعالى وهو كذلك اسم من أسمائه جل وعلا الواحد هو دال على الوحدانية وهو الانفراد في الربوبية والانفراد في الألوهية والانفراد كذلك في الأسماء والصفات فمدلول قوله جل وعلا قل هو الله أحد أحد اسم من اسماء جل وعلا أحد في ذاته أحد في ربوبيته أحد في ألوهيته أحد في أسمائه وصفاته كذلك وهو الواحد القهار الواحد في ذاته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته إذا مدلول اسميه جل وعلا الواحد الاحد هو مدلول المعنى اللغوي الذي هو الانفراد قال لاختصاصه بالأحدية إذا هذا باعتبار المعنى اللغوي وهو كذلك دال على المعنى الشرعي ثم أراد أن يقسم التوحيد أو أراد أن يعرف التوحيد بذكر أقسامه لأن التوحيد قد يذكر له تعريف عام فيقال إفراد الله تعالى بمختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فتجمع الأنواع الثلاثة بتعريف واحد إفراد لابد من إفراد لماذا؟ لأن التوحيد الشرعي هو التوحيد اللغوي لابد أن يؤخذ ليس مرادفا له من كل وجه لكن لا بد أن يؤخذ المعنى اللغوي جنسا في الحد الشرعي فنقول التوحيد شرعا إفراد الله تعالى إفراد الله لا إفراد غيره إذا افراد الله تعالى لن يتحقق هذا الإفراد إلا بإثبات ونفي تفرد في ماذا؟ في ثلاثة أشياء بدلالة الاستقراء والتتبع للكتاب والسنة إما الربوبية, وإما نعم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فتفرد في الربوبية بإثبات أفعاله جل وعلا له دون ما سواه وتفرده كذلك في الألوهية بإثبات المعبودية له جل وعلا دون ما سوى وكذلك ما يتعلق بأسمائه وصفاته فلما كان التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يعرف التوحيد بذكر القسم وكذلك حده فيه في الشرع قال واقسام التوحيد ثلاثة والدليل على هذا التقسيم الشرع بمعنى أن السقراء ادله الكتاب والسنة تدل على أن التوحيد منقسم لهذه من هذه الأنواع الثلاثة هل التقسيم هذا الشرعي أم الصلاحي هذه مسألة نطرحها بعض اهل العلم المتأخرين بعضها العلم المتاخرين أو المتأخرون يذكرون أن هذا التقسيم الصلاحي وصاب أنه, أنه شرعي بمعنى أنه دل عليه الدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم أن التوحيد منحصر في هذه الأنواع الثلاثة إذا كان شرعيا معناه لا يجوز لنا شرعا أن نزيد نوعا رابعا إذا كان صلاحيا معناه يجوز لنا أن نزيد ماذا نوعا رابعا وخامسا وعاشرا إلى المئة عنئذ لا ينضبط معنا التوحيد انه أنه شرعي وليس بيه بالصلاح وعليه ننفي قول من زاد توحيد الحاكمية قل هذا التوحيد بهذا الاسم معناه صحيح ولا نرده وهو إن الحكم إلا لله افراد الله تعالى بالحكم والتحاكم هذا داخل في مفردات توحيد الربوبية وداخل في مفردات توحيد الالوهيه وداخل في مفردات الأسماء والصفات فالصواب أن الحكم والتحاكم داخل في أنواع التوحيد الثلاثة لأن الحكم, والتحاكم هذا, الحكم, لأن الحكم هذا فعل لله عز وجل والتحاكم هذا فعل من العبد إذا كل منهما لابد من التوحيد فيه كذلك من أسمائه الواحد الأحد كما مر فدل ذلك على أن التوحيد له مدخل على أن الحكم والتحاكم له مدخل بأنواع التوحيد الثلاثة وبعضهم يرى أنه فرض من أفراد توحيد الربوبية دون ألهية وبعضهم يعكس على كل الصواب أنه داخل في الأنواع الثلاثة قلنا توحيد الحاكمية حق من حيث المعنى يعني ما أراده من زاد النوع الرابع حق لكن لما دل الدليل استقراء النصوص أن التوحيد من منحصن في الأنواع الثلاثة لم يجز أن يزيد العبد رابعا البت قالوا أقسام التوحيد ثلاثة الأول توحيد الربوبية نسبة إلى, إلى الرب وعرف المصن بقوله وهو العلم والإقرار أقر بالحق اعترف به الإقرار يعني الاعتراف فيعلم بقلبه ويقر به بلسانه وكذلك يمتثل بأفعاله لأن التوحيد سواء كان توحيد الربوبية أو توحيد الالوهيه أو توحيد الأسماء والصفات التوحيد علم وعمل كما أن الإيمان علم وعمل فالتوحيد ليس مجرد كلام يقول لا إله إلا الله بل لابد أن يعتقد ولا أن يعمل على وفق اعتقاده توحيد ليس مجرد علم بل هو علم وعمل لابد أن يجمع بين بين الأمرين قال العلم والاقرار اقرار هو الاعتراف قال اقر بالحق ترف به يقر بماذا فيما يتعلق بتوحيد الربوبيه بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه والمدبر لامور خلقه جميعهم وهذا محصله ما يذكره بعض اهل العلم أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله إفراد لأن معنى التوحيد لا يتم إلا بالإفراد وهو النفي والإثبات تفرده بماذا؟ تفرده بأفعاله جل وعلا ومن أفعاله الخلق كيف تفرده لا خالق إلا الله من أفعاله جل وعلا التدبير لعباده لا مدبر إلا الله من أفعاله النفع والضر لا نافع ولا ضار إلا إلا الله عز وجل إذن لابد من أن يأتي بجميع أفعاله جل وعلا مركبة بين الإثبات والنفي فمن أثبت صفة الخلق لمخلوق هل أتى بالتوحيد فيما يتعلق بالربوبية الجواب لا لو قال لا خالق إلا الله ثم قال الولي قادر على أن يخلق ما في الأرحام هذا مشرك شركا أكبر مشرك شركا أكبر لماذا؟ في الربوبية لأنه أثبت صفة الخلق لغير الله عز وجل كذلك ما يتعلق بالتدبير والملك والنفع والضر ونحو ذلك النوع الثاني قال توحيد الأسماء والصفات وهو هذا النوع النوع الثاني أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال يعني قائم على التسليم والإثبات لما جاء به الشرع لأن الله تعالى غيب ودل ذلك قوله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب والله تعالى غيب إذا أسماؤه غيب وصفاته غيب ولا نصل إلى هذا الغيب إلا عن طريق الوحي ولذلك انحصر العلم بالأسماء والصفات انحصر فيه بالكتاب والسنة ولذلك القاعدة أن اسماءه جل وعلا توقيفيه وكذلك صفاته جل وعلا توقيفيه بمعنى أنها موقوفة على على السماع لابد من آية ولابد من حديث أو إجماع للصحابة رضي الله تعالى عنهم والإجماع لا يكون إلا قائما على مسند من كتاب أو سنة إذا لا تثب الصفة ولا يثبت اسم لله عز وجل إلا به بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع وأما الاجتهاد فليس داخل في هذا المقام أن يوصف الله بما وصف به نفسه فهو أعلم بنفسه جل وعلا وبما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه جل وعلا لأنه يوحى إليه من صفات الكمال ونعوت الجلال الصف والنعت فهل هما مترادفان أم بينهما فرق والصاب أنهما مترادفان من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل يعني يثبت الوصف للبال جل وعلا مع اجتناب هذه المحاذير الأربعة من غير تكييف والمراد بالتكييف تعيين كيفية الصفة أو حكاية كيفية الصفة تكييف مراد أن يبين كيف هي الصفة؟ يقول الرحمن عرش استوى استوى على صفة كذا وكذا فيحكيها ويبين كيف استوى يقول هذا باطن لا يجوز لأن العلم بالكيفية يحتاج إلى علم وإنما نثبت ماذا؟ نثبت الصفة على ما جاء به النص وأما النظر في الكيفيه هذا يحتاج إلى نص وليس ثم نص قال ولا تمثيل ولا ولا تمثيل أي من غير تمثيل مثل الشيء بالشيء إذا شبهه به يقول لله عز وجل يد كيد فلان أو يد نقول هذا باطل كذلك من غير تحريف تحريف اللفظ أو تحريف المعنى والتحريف في اللغة التغيير وكذلك من غير تعطيل تعطيل في اللغة الإخلاء والمراد به هنا جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته جل وعلا وإنكار قيامها بذاته سبحانه ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال وهو نوعان تعطيل كلي وتعطيل جزئي تعطيل كلي كتعطيل الجهميه نفى جميع الأسماء ومدلولاتها وتعطيل جزئي إثبات البعض وإنكار انكار البعض على كل المراد هنا أن الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه قائم على هذه على هذه المحاذير الأربع يعني على نفيها فإن يثبت لله عز وجل صفة الصواة وصفة السمع وصفة البصل لكن من غير أن يكيفها ومن غير أن يمثلها وإثباتها كذلك ليس فيه شيء من التعطين وبحث هذه المسائل الأربعة في محله ان شاء الله تعالى قال والثالث توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وهذا معنى التوحيد فإذا جاء به وحينئذ يسمى يسمى موحدا وإذا أخل به ولم يأتي به حينئذ انتفى عنه وصف التوحيد فلا يكون موحدا إخلاص العباده لله وحده بمعنى أنه يتوجه بسائر عباداته القلبية والقولية وكذلك العملية بالبدن لله عز وجل دون ما سواه وهذا هو معنى الاخلاص فإذا شرك بين البارئ جل وعلا عبده وعبد معه غيره من ولي ونحوه حينئذ لا يكون موحدا البت قال وهو إخلاص العباده لله وحده لا شريك له ويتعلق هذا التوحيد بأعمال العبد ولذلك قال بعض إفراد الله تعالى بأفعال العبيد يعني مرده إلى فعل العبد فثم فعلان عندنا خالق ومخلوق أفعال الخالق إفراده جل وعلا بها يسمى توحيد الربوبية والمخلوق وأفعاله إفراد الله عز وجل بها يسمى توحيد توحيد الألوهي وتوحيد العبادة ويتعلق بأعمال العبد أي عباداته وأقواله الظاهرة والباطنة وهذا معنى العبادة كما سياتي تعريفه إن شاء الله تعالى خلاف ما زعمه المتكلمة والصوفية وغيرهم لان ثم خللا في مفهوم التوحيد عند المتاخرين وعرفنا أن التوحيد له مفهوم عند الأنبياء وعند المرسلين وأتباع الرسل والتوحيد بمعنى السابق إخلاص العباد لله عز وجل هو الذي جاءت به الرسل وأما ما عدا ذلك مما ذهب إليه الجهمية أو المعتزلة أو الصوفية أو المتكلمة أو غيرهم من أرباب البدع هذا التوحيد يعتبر باطلا ولو قالوا لا إله إلا الله قال خلاف ما زعمه المتكلمة والصوفية وغيرهم من أن المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وأنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد فالتوحيد الذي سيأتي تفسيره أكثر إن شاء الله تعالى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله فإذا فسرت لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله حينئذ لم يأتي بالتوحيد الذي جاءت به الرسل هذا التوحيد ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وإنما ما جاءت من الرسل ولا معبود بحق إلا الله قال وأن من أقر بما يستحق سبحانه من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنهم وأقر أنه سبحانه خالق كل شيء فهو الموحد بل لا يكون موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر كلامه وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى وفق الله الجميع لما يحبه يرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين